والأرض موسوعه النابلسي ل ل ا ه و خ ص ي م مبين و ا ل أ ع ا خ ل ق ه ا ل ك م ف ي ه ا دفء و م ن ا ف ع و م ن ه ا ت أ ك ل و ن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 وعلى ا ل ل ه ق ص د السبيل و م ن ه ا د ع و شاء ل ه د ك م أ ر م ع ي ن ه و ا ل ذ ي أنزل من ا ل س م ا ض م م ن ه ش ر ا ج ت م ن ه ش ا ف ي ه تسيمون ل ك موسوعه به الزرع ا ل ز ي النابلسي خ ي ل و ل ع ن ا ومن ك كمرات إن ذ للعلوم ك آ ي ق يتفكرون وسخر لكم وسخر الاسلاميه ل ل ي و ل ل ن ه ا ا ر و ش م و ا ق م ر و ل ن ج و مسخرات بأمره إن ف ذلك لآيات لقوم ل ي ق و ع وما د ر ا لكم في ا ل أ ر ض مختلفا الوانه ان في ذلك ل آ ي ة لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر ل ت أ ك ل و ا منه لحما طريا وتستخرجوا, وتستخرجوا منه ح ل ة تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا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 ومن مكر الذين من قبرهم فاتى الله بنيانهم من القواعد, بنيانهم من القواعد فخر, عليهم السقف من فخر عليهم السقف من فوقهم واتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامه يخزيهم ويقول أين شركان ش ا م و ن ف ي ه م ق ا ل ا ل ذ ي ن أ و ت ا ب ل ل م إن ا خ ز ي ا للعلوم ي و و م ا س و ء ى الكافرين الذين ذ ت ف ا الاسلاميه م ظالمي أ ن ف ه م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 ولدار ا ل آ خ ر ة خير و ل ن ع م دار المتقين جنات عدن يدخلونها تدري من تحتها ا ل أ ن ه ا ر لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكه طيبين يقولون ي ق و ل و ن س ل عليكم ا م د خ و ا الجنة بما كنتم بما ت ع م ل و ن ه ل ل ينظرون إ ا أ ن تأتيه ا ل م ل ا ئ ك ة أو ي أ أمر ت ي ربك ك ذ ل ك ف ع ل الذين من قبلهم من و م ا ل م م ه ا ل ل ه ولكن ك ا م و ه هم م ي ل وقال فأصابهم عملوا ح بهم م كانوا ا يستهزئون و به ق الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء, ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا نسالهم ولا ح ر ك ن ا من د و ن ه من ش ي ء ك ذ ل ك ف ع ل ل ا ذ ي ن من ق ب ل ه م فهل على ا ل ر س ل إلا ا ل ب ل ل ا ا غ م ب ي ن ولقد ب ع ث ن ا في كل أ م ة ر س و ل ا أ ن اجتماعي و ا الله ن ب ا ل ط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 واقسموا بالله دهد ايمانهم لا يبعث الله من يموت ب ل ى وعدا عليه حقا ولكن اكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا, وليعلم الذين كفروا أن له كن فيكون وَالَّذِينَ هادروا في اللَّهِ هَادَرُوا موسوعه النابلسي للعلوم ب الاسلاميه اسماء الله الحسنى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 و ا ل م ل ا ئ ك ة و ه م لا ي س ت ك ب ر و ن ي خ ا ف و ن ر ب ه فوقهم م من ف و ي ع ل و ن ما ي م ر و و ن ق ا ل ا ل ل ه ل ا ت ت خ ذ و ا اثنين إلهين إ م ا هو إ ل ه و ا ح د فإياي فارهبون و ل ه م ا في ا ل س م ا ه و ا ل م ر ض و ل ه النابلسي د ي و ص ر ا للعلوم ه ت ن و الاسلاميه بكم من نعمة م ف اسماء الله الحسنى كشف ا ض ك ك م م إذا فريق ن ر ب ه م ي ش ر و ن ل ي ك ف ر و ا ب م ا آ ت ي ن ا ف ت و ب ل س ي للعلوم ن ل ا ل ا ي ع ل م و ن ن ص ب ا م م ا ر ز ق ن ا ه م ت اسماء ل ل ل ه ت أ ل ن ع الله و ن ل ا ل ب ب ن ا ت س ح ا ن ه ه و ل ى يشتهون. وإذا ش ر أ ح د ه م ب الهدى شركه دعويه ه و ك م غير ى من القوم من سوء ما سوء ب ش ر ب ه أ ي م س ك ه على ذات مضمون ا ج ت م ا يحكمون للذين لا ي ؤ موسوعه ن ن بالآخرة ا مثل ل ء و ل النابلسي م للعلوم ز ز ي ا ح ك ي م ل و ي الاسلاميه خ ذ ا ل ه م ب اسماء الله ي الحسنى فإذا جاء موسوعه ت ن و ي د ل ل ل و ن م النابلسي يكرهون وتصف أ س ت ه ل ك ذ أن ه ا ل ح ل ا درم أن ل ه ا ل ن ا ر و أ ن ه م مفرطون ا ل ل لقد ه أ ر س ل ن ا إلى أ م م من قبلك ف ز ي ه فزين لهم الشيطان اعمالهم فهو وليهم, فهو وليهم اليوم ولهم عذاب اليم وما انزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه, إلا لتبين الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمه لقوم يؤمنون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 م ا لا رزقا ا يملك لهم رزقا من ل س م ا و ا ت و ا ل أ ر ض ش ي ئ ا و ل ا ي س ت ط ي ع و ن ف للعلوم ا تضربوا ل الأمثال إن الله ه إن ي م أ ن ت ل ا ت ع ل م و ن ضرب ا س ل ه م ث ل ا عبدا م م ل و ك ا ل ا يقدر ع ل ى شيء ومن ر ز ق ا ه م ن ا رزقا ح س ن ا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 أ ل م يروا إ ل ى الطير مسخرات في د و السماء ما يمسكهن إ ل ا الله إ ن في ذلك ل آ ي ا ت لقوم يؤمنون والله د ع ل لكم من بيوتكم سكنا و د ع ل لكم من جنود ا ل أ ن ع ا م بيوتا, بيوتا ي و م ضعلكم و ي و م إقامتكم ومن أصوافها ع ه ا ل ن ا ا ومتاعا ب ل ى ح ي ن و ا ل ل ه ج ع ل ل ك م م م ا خ ل ق ظ ل ا ل وجعل ل ك م من ا ل ج ب ا ل أ ك ن ا ن ى فجعل ل ك موسوعه النابلسي ر س ي تقيكم للعلوم ي ك م ك م م ت س ل ن فإن ن ف إ تولوا الاسلاميه ع ي ك ل ا ل ب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 و موسوعه النابلسي ي ل م و للعلوم ا ل و ا شركاءهم س ل ا م ي ا كاذبون. وألقوا موسوعه ل النابلسي للعلوم ا ل ا س ب ي ل ا ل ل ه ج د ن ا ه م ا ء ا فوق ا ل ع ذ ا ب بما كانوا ي ف س د و ن ويوم نبعث في م نبعث كل أ ى شهيدا عليهم شهيدا عليهم من أ ن ف س ه م وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا ع ل ي ك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى و ر ح م ة وبشرى للمسلمين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 ج ع ل ت م الله ع ل كفيلا ل ل ي ك م ا إن ه يعلم م ا ت ف ع ل و ن و ل ا تكونوا ك ا ل ت ي نقضت غ ز ل ه ا من ب ع د ق و ة أنكاثا أ تتخذون تتخذون ي م ا ن ك م د خ ل ا س ن ا م أمة ه ي أربى من أمة من إ ن م ا ي ب ل و ك م ا ل ل ا ب ل س ي للعلوم ا ل ا ة ما س ل ن ا م ولكن ي ض ل من يشاء ولكن يضل ت موسوعه النابلسي ي ن ك م ف ت ز ق د للعلوم د ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُ ب ا صَدَتُمْ عَنْ س ب ي ل ا ل ل ه وَلَكُمْ ع ذ ا ب م ي ه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 لسان الذي ي ل ح د و ن إ ل ي ه أ ع و م ي وهذا لسان ع ر ب ي مبين إن ا لذين لا يؤمنون ب آ ي ا ت الله لا يهديهم الله و ل هم ع ذ ا ب أ ل ي م إ ن م ا ي ف ت ر ا لذين ك ب ا ل ذ لا يؤمنون ب آ ي ا ت الله و أ و ل ئ ك وولا م كفر بالله و ن ب ع د إ ي م ا ن ه إ ل ا من أكره و ق ل ب ه م ن ا ب ل إ ي م ل ل و ل ك ن م ا ل ك ف ر ر ص د ا ف ع ل ي ه م ي ه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 شركه الهدى شركه دعويه غير ربحيه و ا ت مضمون ا إ اجتماعي ن ب ع د ه لغفور ر م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 و م و س و ع ة ا ل ل ه إ ن كنتم ا ت ب ل ك م ل م ي ا للعلوم الاسلاميه لغير الله به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 ل ه م عذاب أليم و ع ل ى ا ل ذ ي ن ه ا د و ا حرمنا ما قصصنا ع ل ي ك من قبل و م الاسلاميه م ن ه م ن ه اسماء إن ربك للذين م الله الحسنى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 ج ا ك ر ا ل أ ن و م ه ا ت ب ا ه وهداه إ ل ى صراط مستقيم و آ ت ي ن ا ه في الدنيا حسنه و إ ن ه في ا ل آ خ ر ة لمن الصالحين ثم أ و ح ي ن ا إ ل ي ك أ ن اتبع م ل ة إ ب ر ا ه ي م حنيفا وما كان على الذين اختلفوا فيه. وإن ل ي موسوعه القيامة فيما ا ي النابلسي ف ى ب ل ربك ب ا ل ح ك م ة و ا ل م و ع ظ ة ا ل ح س ن ة و د ا د ل ا م ي ه ي أحسن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 ولا تحزن ع ل ي ه م و ل ا تكفي ضيق م م ا يمكرون إن ا للعلوم ه م ا ذ الاسلاميه